Thank you. من اشتريك وي يا ورد من اشتريك وي للحبيب اهدي الأمل والقبل يا ورد ابيض غر النار منه خجو المحطار باسوا نذاب خذوا جورت عليه الاغطار ابيض غر بس نزاف خد زگارد عليه الاغطار رحلت من فی وشته سابست بمذجاتي یا وردی لیل خجل که حل الغدل یا من جرحك مين جرحك جرح شفيفك وخلى على شفيفك دمك شق بيوب الجدل وانبحث ثوقت القبال على الشفاء التي تشغل من مهجة شفت جيوه الغدال وانبحث وقص القوال على الشفاة التي تشغل من مهجة يا ورد له الخجال فيك يا حول يا فيه ورد يتيل احب يا هاو نالی، وردي، ها يا وردي، وردي، إليك الروض والظهر والأنصاف يسقى أين التي وهدّم قديم يا ورد لين الخجل فيك يحل الغزل يا يا ورد